بسم الله الرحمن الرحيم ألف آمراء كتاب أنزلناه إليك لتفرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى سراط العزيز الحميد اللهم الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من, من عذاب شديد الذين يشفحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويحضون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولا في طلال بعيد وما أقصرنا من رسول إلا برسال قومه ليضين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلا قَادِرَ أَن يَأْتِيَ مِثْلَهُ سَإِنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَذْكُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ مِّنَ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 وَإِذَا بِالسُّوءِ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذَلَّ رَبُّكُمُ الْأَشْيَاكَ كُلَّ أَذِلَّةٍ وَلَئِنْ كَرَبْتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قَالَ مَنْ إن سَاءَ تَكُونُ أَنْتَ وَعَلَى الْأَرْضِ جَمِيعًا تَأْمِنُ اللَّهَ لَغَيْرُ حَمِيدٍ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ أَنْقَضَ لَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أسواههم وقالوا إن أتفرنا بما أغسلتم به وإنا لدي شك مما تدعو مما أوليه مريد قالت رسلهم أبي الله شك فاطر السماوات والأرض يَدْعُوكُمْ لِيَرْكُرَ لَكُمْ يَمْحُو ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ قَدْ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ إن إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُهُ لَا تُرِيدُ تريدون أن تصدونا عندما كان يعفض آباغنا فأسونا جسم طاب المدين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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدا لنا سبلنا ولسترنا على ما اذنتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودوا من تين لفنا فألشاء إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنفسن لكم الأرض من بعده ذلك لمن خاط مقامي وخاط وعيد واستفق وطاب كل جبار عميد من ورائه جهنم وعصاهم فَذَرْ ضَيْفَكَ وَأَثِئْهُ وَلَا تُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ فِرًّا مَكَانًا وَمَا هُوَ جَلِيسٌ وَمَا هُوَ جَلِيسُهُمْ وَمِنْ وَرَائِهِمْ عَذَابُ رَبِّهِمْ لَكَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أعمالهم فرماده اشتدت به الديك في يوم عاصر لا يكبرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلام البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يزهرهم ويأتد خلق من جديد وما ذات على اللعب العزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إِنَّا كُمَّا لَكُمْ سَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوبَ عَمَّا بِالْعَذَابِ الْعَيْبِ شَيْءٍ قَالِي لَوْمَ جَانَ اللَّهُ بَهَدِيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْلَّهَ جَزِعْنَاكُمْ أن خبضنا ما لنا من مهدي، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم تأخلتكم، وما كان لي عرف من سبالي إلا دعوتكم فاستجبتم لي. فلا ترموني ولهم أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إن كفرت بما أشرى الصموم من قبر إن الظالمين لهم عذاب أليم يَا أُذُنِ السَّلَامِ الَّذِينَ آمَنُوا عِنْدَ الرَّضْوَانِ حَسْبُهُمُ الْجَنَّةُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِي آذَانِ رَبِّهِمْ كُلَّ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّكْلَةً قَهِيْرَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَطَرْحُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأنفال للناس لعلهم يتذكرون ومثل سلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجزفة من فوق الأرض ما لها إن قرار يثبت الله بالدليل آمنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغلب الله الضالين ويستعير الله ما نشأ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَذَلُوا نِعْمَ كَرْبًا وَالْكُفْرَ وَالْعُدْوَانَ أَنَّ قَوْلَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ جَهَلٌ لَّمَّا يَكْلُوا لَهَا وَضَحَّتِ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا يُرِيدُونَ قل سمتعوا فإن مخوركم إلى النار قل لعباد والذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وَيَكُونُ لِلَّذِينَ رَزَقْنَاهُمْ شُكْرِي عَلَىٰ نِعْمَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي وَلَاهُ وَلَا فِلَانَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اخرج جدي من السمرا رزقا لكم فاخرج من السمرا رزقا لكم وسخر لكم الفلك كجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دليلا وتخر لكم الليل والمهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعرضوا معنى الله لا تحكوها إن الإنسان لدروم كفاق وَإِذْ آلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّكَ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ آمنا وبنبن وبنيا نعبد أَنِ اهْدِ بِهِ بَنِيَّ وَاجْعَلْ مِنْهُمْ أَمَّةً مُّنْعَبِدَةً رَّبِّ إِنَّهُ لَنُهْزِمَنَّ أَكْثَرَ مِّنْهُمْ وَلَن نُّعْجِزَكَ بِذِكْرِكَ فَتَجْعَلَنِي مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَنَأْتِيَنَّكُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ مَنْ تُدْخِلُ الْجَنَّاتِ نَجْعَلْ لَنَا فِيهَا أَزْوَاجًا طَيِّبَاتٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ ربنا لِرْكِينُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَشْئِدَةً مِنَا مِنَّا كِسَهُمْ إِلَيْهِ وَارْزُقْهُمْ مِنَا السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِرْ وَمَا نُعْلِمْ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 رب جعل من مقيم الصلاة ومن ذاتية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ودوالدي وللمبنين يوم يكون الحساب ولا تحسبن الله غاصلا عما يعمل الظالمون إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ اليَوْمَ لِيُشْهَقَ سِيهِمْ رَغْفًا مُهْطَعِينَ لِتَرَيَ رُسُلِيَ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاسْتَذَهُ هَوَاهُ فَأَبَىٰ مِنَّا عَتْمًا يَأْكُلُهُ مِنَ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِلَى الْقَرِيبِ نُجِدْ دَعْوَتَكَ لَنَسْتَجِيبُ لَهُ أَوَلَمْ تَكُمُوا أَقْصَمْتُمْ مِنْ قَبْرُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالُ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاحِ لِلَّذِينَ وَلَهُوا أَنْكُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ تَعْلِنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْتَالِ وَقَالُوا لَسْتَ إِلَّا نَذِيرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمُقِيتٌ وَإِنْ كَانَ مَثَلُهُمْ لَكَزُرٌ مِنَ الْجِبَالِ فَلَتَجِدَنَّ اللَّهَ مُلْفِقًا وَحْدَهُ رُسُلًا إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يوم تبكر الأرض غير الأرض والسماوات ودرجوا للعين الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقضرين في الأسفاد شرابيرهم من قطرانين تاخذ شاوذوها من ما ليجدي الله كل من لا تسبس ان الله سريع كساد هذا بلاء الناس واليوم دروب وَاللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنَّ اللَّهَ